ما إما شاكرا وإما كفورا 127. اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا 128. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا 129. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيرا 118. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا 119. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 119. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا 110. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا 111. بما صبروا جنة وحريرا 117. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا 118. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا 119. ويقاف عليهم بآنية من فضة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 ثُوراً وإذا رأيت ثماراً رأيت نعيماً وملكاً كبيرة عاليَّهم فيها بسَدُس الخضرة واستبرَّت وحلوا أسايراً في الضوء وسَفَّاهم ربهم شراباً طهوراً إن هذا كان لكم جزاء